والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصد quون والشهداء عِلَّد ربهم لهم أج رهم ونورهم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 يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمُغْتَرَّةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ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 والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من مصيبه في الاض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نراها ان ذلك على الله يزيد، لكي لا تأسوا ولا ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختلف خوف. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله الغني الحميد